Bismillah al-Rahman al Alhamdulillah, wa ala Rasoolillah, amma daqo. Då här är läsning i ösor Imam Ahmad bin Hamdallah Rhammatullahu taala, ala Sheikhina, Nabi al-Rahman, Ali bin Abdullah Aziz bin Musa, hamdullahu taala, ogåttana, wa iya, aslamin al-Fitan, ma dzahra minna, والامام احمد رحمه الله تعالى والقران كلام الله وليس بمخلوق ولا يصح ان يقول ليس بمخلوق فان كلام الله ليس منه وليس منه شيء من فيه ومن قال وغيره ومن وقف فيه فقال لا ليس وإنما هو كلام الله فهلا صاره بالعب مثل من قاله هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد بعد الانتهى امام احمد رحمه الله من تأصير قول اهل السنة والجماعة في الخدر والرؤية شرع في بيان مسألة القرآن وأنه كلام الله وهذه من المسالة اشتد فيها النزاع بين المبترعة وبين أهل السنة فإن المبترعة خالف أهل السنة في الصفات واشتد نزاعهم معهم في ثلاث صفات خاصة ولذا لا يكاد يخلو مصنف من مصنفاتها أهل مختصرة كانت أم متوسطة أم مطولة إلا وتذكر هذه الصفات الثلاث وهي الكلام والرؤية, والكلام والرؤية والاستواء الكلام والرؤية والاستواء وأي مؤسنة لآل السنة لابد أن تذكر فيه هذه الثلاث صفات خاصة لشدة منازعة مبترعة لهم فيه ولذا كتاب أصول السنة للحميدي وهو شيخ الإمام بخاري رحمه الله أبو بكر الحميدي وأول من ذكر اسمه في الصحيح قال حدثنا أبو بكر الحميدي في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الرغم أن رسالته أصول السنة كم صفحة صفحة واحدة صفحة واحدة ومع ذلك ذكر فيها هذه الصفات الثلاث الكلام والاستواء والرؤية قال لنا محمد رحمه الله تعالى والقرآن كلام الله وليس بمخلوق كانت هذه العقيدة صفة صفة لأهل السنة يتميزون بها عن المفتدع بقولهم إن القرآن كلام الله يعني أنه صفة له جل وعلا وليس بمنفصل أو بائن منه يعني منفصل عنه وإنما هو كلامه جل وعلا فالقرآن كلام الله والمضافات لله عز وجل على قسمين كما ذكر أبو العباس تخير الدين بن تيمية رحمه الله الأول ما له معنى قائم بذاته وإضافة هذا إلى الله عز وجل تسمى إضافة تشريف وليس إضافة صفة إلى موصوف مثل بيت الله وناقة الله وعبد الله فهذه الإضافة إضافة تشريف وليس بإضافة صفة إلى موصوف أما إذا لم يكن المضاف إلى الله عز وجل له معنى قائم بذاته فهذه إضافة صفة إلى موصوف ككلامه وكتابه فهذه صفات لله عز وجل وحياته فهذه كلها صفات له جل وعلا فقال القرآن كلام الله وهذه الإضافة إضافة صفة إلى موصوف وليست بإضافة تشريف وليس بمخلوق وهذا يتضمنه قول الله عز وجل في سورة التو راء وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فسمى الله عز وجل القرآن كلامه سمى الله القرآن كلامه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلوهم أمنى وليس بالمخلوق لأنه صفة له عز وجل وفرق بين الخلق وبين الأمر ولذلك فإن الله تبارك وتعالى باين بينهما بالعطف فقال أنا له الخلق والأمر والعطف يفيد المغيرة لأن الأصل عند اللغويين في الكلام أنه للتأسيس وليس للتأكيد إلا ما تدري على خلافه فلما عطف الله جل وعلا في هذه الآية ألا له الخلق والأمر دل على أن الخلق غير الأمر إذا من قال إن القرآن مخلوق يرد عليه بذلك فيقال إن الله عز وجل قال ألا له الخلق والأمر فلو كان القرآن خلق مخلوقا لما عطف بينهم, بي بينهم بالوعب والناس في هذا على أقسام الذين فارقوا أهل السنة وخالفوهم في مسألة كلام الله على أقسام القسم الأول المعطلة وهؤلاء هم الجهمية والمعتزلة وهؤلاء قالوا إن كلام الله مخلوق والجهمية قالوا إن الله لا يتكلم وعللوا ذلك قائلين بأنه لو تكلم لابد من إثبات أدوات الكلام كاللسان والشفتين والأسنان ونحوها وهذا باطل لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل وعلا والجهمية عطلوا كل الصفات بل عطلوا الأسماء أيضا فأثبتوا إلها مجردا عن الاسم والصف وهذا هو محض ماذا العدم والمعتزل كانوا على النصف فقالت أثبتوا لله عز وجل أسماء بلا معنى وصف وحقيق فقالوا الله فالأشعر يثبتون سبع صفات وهي الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة وبعض علماء أوصلها إلى أكثر من ذلك ولكن جماهيره العلمي ولكن جماهيره العلمي يقول إن, الم... إن الأشاعرة أثبت سبع صفات فقط وهي مرة أخرى الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة سبع صفات ما عدا هذا الصفات لله عز وجل كلها كل الصفات ما عدا هذه السب أنكرها الأشائر والعياذ بالله وهذا باطن وضلال والعياذ بالله وقالوا إن كلام الله عز وجل كلام نفساني وهو معنى قائم بنفسه جل وعلا وذاته من غير صوت ولا حرف كيف معنى قائم بذاته والله جل وعلا خاطى به عباده وناداهم به وأمرهم ونهاهم به كيف يكون شيئا نفسانيا ومعنى قائم بالنفس هذا باطل لا شك أنه باطل جدا فإذا من قال إن وهو الأشاعر إن كلام الله عز وجل معنى قائم بنفسه من غير صوت ولا حرف كلامه باطل ويرده القرآن في غير موضع من ذلك قول الله عز وجل عن آدم وحواء وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة والنداء لا بد أن يكون بصوت وحرف وقال عز وجل لموسى عن موسى عليه السلام وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا فالمناداه والمناجاة تكون بصوت وحرف لا يمكن أن تكون معنى قائما في النفس ومن قال ذلك فقوله باطل وكيف يتعبدنا الله جل وعلا بمعنى قائم بنفسه تبارك وتعالى ويعاقب ويثيب على هذا المعنى القائم بنفسه هذا لا شك أنه باطل جدا وعمد هؤلاء من المعتزرة وغيرهم إلى بعض الآيات التي دلت على أن الله جل وعلا يتكلم وأولوها على غير التأويل الصحيح على غير التأويل الصحيح وساق الإمام البخاري رحمه الله بسنده في كتابه خلق أفعال العباد عن سفيان بن عيينة رحمه الله من أئمة التابعين وهو من من روى عنه الحميدي من شيخ الحميدي وأكثر الرواية عنه والبخاري يروي هنا عن شيخ عن شيخ شيخه وسفيان بن عيينة بن عيينة شيخ أو بكر الحميدي ويروي عنه الإمام الحميري في هذا الاسناد في خلق أفعال العباد قال سفيان بن عينة أبركت مشيختنا منذ سبعين سنة منهم عمرو بن دينار يقولون القرآن كلام الله وليس بمخلوق وليس بمخلوق والأشاعر سبحان الله ضلوا ضلالا بعيدا في هذا فتركوا كل الآيات التي تدل على أن الكلام بصوت وحرف وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجي وناداهما ربهما قال الله عز وجل كل الحديث قدسية وعمدوا إلى بيت لشاعز وليته شاعر مسلم وإنما هو شاعر نصراني وهو الأخطب ليستدل بها على أبه على أن كلام الله عز وجل كلام النفساني لأن ترك الآيات وترك الأحاديث وأقاويل السلف التي اكتظت بها مصنفاتهم وعمدوا إلى بيت شاعر وليته شاعر مسلم وإنما هو شاعر النصر هو قول الأخفل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا ومع أن النصارى ظلوا في كلام الله فقالوا إن عيسى هو هو هو الكلمة في قوله عز وجل كن فيكون إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فقالوا إن عيسى هو كن وليس بكل أما المسلمون فيقولون إن عيسى كان بكل وليس هو كل ولذلك النصارى قالوا إن عيسى ابن الله جزء منهم وإن الله عز وجل ثلاثة والعياذ بالله أما المسلمون فيقولون عيسى كان بكل وليس هو والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ والحديث وإن كان في إسناده مقال إلا أنه إسناد حسن إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرف من كتاب الله فله به حسن لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف الحديث فسمى الله سمى النبي عليه الصلاة والسلام كلام ربه جل وعلا حرفا لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف والقول بإن كلام الله كلام نفسني فيه تعطيل للشرائع والنبوة والرسالة إبا يلوح لك حينئذ أن قول آل السنة والجماعة وقول أهل الحق هو أن كلام الله عز وجل أن كلام الله عز وجل كلام بصوت وحرف وليس ببائن من يعني منفصل عنه وإنما هو صفة من صفاته سبحانه وبحمده وكيف يقال كما قال الجهمية والمعتزلة أو كما قال المعتزلة لو أثبتنا كلام الله سنثبت له أدوات الكلام كاللسان والشفتين والأسنان ونحوهما هذا باطل جدا لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال رحمه الله تعالى وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره من قال باللفظ طائفة تسمى من الجهمية تسمى اللفظية قالوا لفظي بالقرآن مخلوق وعمدوا بذلك وأرادوا به الوصول إلى أن القرآن مخلوق ولا شك أن هذه العبارة قد يتوصل بها إلى ذلك ومن جاء يعني عنه من بعض السلف من توسع في ذلك البخار رحمه الله وغيره من من قالوا إن صوت القارئ مخلوق والمجاد الذي كتب به المصحف مخلوق وتوسع في ذلك شدد عليه الشيوخهم في هذا لأن هذا قد يكون فتحا لباب البدع وهو القول بأن القرآن مخلوق ومحمد بن ناحية الذهلي من شيوخ البخار رحمه الله كان عنف الإمام البخاري رحمه الله من ذلك من أجل ذلك بل وأمر به ونهى الناس عنه حتى أنه لم يكن يحضر له إلى الإمام المسلم متقنعا بقناع حتى لا يره الذهلي حتى رحل البخاري من البلة وانصرف لمجرد ماذا إنه حيفتح باب البدع بس ومن لو فتح البدع على مصرعيها وصار يطعم في أهل السنة ويوقع العداء بين أهل السنة وركب مركب الحدادية وهذه من أخطر الفرق في زماننا الذين يطعمون في العلماء ويقعون بين العلماء الفتنة كما قال أبو حاتم الرازي رحمه الله في عقيدة الرازيين إن من علامات أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر وبعض الناس يقول مرر هذه لا لا نمرر هذه هذا أمر خطير لو سكت عليه سيدمر المنهج السلفي ويدمر المنهج السائر سيرا طيبا لله الحمد في الناس الحددية فرقة تابعة لشخص يقال محمود الحداد في طنطا هذا الشخص يطعم في كل أهل يبدع على أمه على أمة الكفار يبدعون، وهذا من ضلاله والعياذ بالله، فلا بد من الأخذ على أيد هؤلاء وتحذير الناس من شرهم وضلالهم، لأن خطرهم على الإسلام عظيم وعلى منهج السلف عظيم، ولئن كنا يوم نحذر من الخوارج والمرجع من قبلهم، فلا بد أن نحذر من حرف في هذا الباب. نعم، المحاربة هذه البدع والتحذير منهم أمر موجب من عقيدة السنة ومنهجهم. أما الوقيعة بين العلماء أو طلاب العلم السلفيين فهذا سبيل المنحرفين ورب بعض الناس يقول يعني ربما يقول إحنا الهم أنه على عقيد السلف لا هذه ليست عقيد السلف هذه من علامات أهل البدع قال كما قال أبو حاتم الغازي الطعن في أهل الأثر من علامات أهل الأهواء والبدع والعياذ بالله يبعدن اللفظية الذين قالوا إن القرآن لفظي بالقرآن مخلوق أرادوا بذلك أن يصلوا إلى أن كلام الله عز وجل مخلوق ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بالمخلوق هذه طائفة أيضا تسمى الواقفة قالوا لا نقول مخلوق ولا ولا غير مخلوق وهؤلاء يلحقهم العلماء به الجهمية الذين قالوا إن كلام الله مخلوق قال الإمام أحمد رحمه الله وإنما هو كلام الله فهذا قال لا أدري مخلوق أو ليس مخلوق وإنما هو كلام الله فهذا صاحب بدع مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق لابد بد أن ننص على ذلك إن القرآن كلام الله منزل أي من الله عز وجل غير مخلوق لود أن يؤمن المسلم والمؤمن بذلك إنه كلامه وظيفة له جل وعلا إذن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله سبحانه وتعالى قالوا إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق ليس ببائن منه يعني منفصل عنه وأما الجهمية فإنهم عطلوا صفة الكلام وعللوا ذلك بأن الكلام لابد له من, من أدوات كالشفتين واللسان ونحوهما وهذا بطل المعتزل والجهمية والأشائر أثبتوا كلاما ولكنهم قالوا هو كلام نفساني من غير صوت ولا حرف أما أهل السنة والجماعة فقالوا هو كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق طيب نرجع نحن نسينا في أول الدنس نراجع على ما سبق قلنا القدر, القدر تعريفه ها من يذكرنا تعريف القدر أماد أعيد أرفع صوت أماد نعم تقدير الله عز جل الأشياء قبل خلقها على علمه الأزري الساب ومراتبه أربعة وهي مقصد بدون الكتاب مراتب القدر أربعة العلم ها العلم الكتابة المشيئة العلم والكتابة والمشيئة والخلق فلك صحيح معه العلم والكتابة والمشيئة والخلق وهناك طوائف ظلوا في هذا الباب باب القدر وهم طائفتان نعم. القدرية والجبرية. والجبرية وأيضا القدرية القسم إلى فرق وهي أنا القدرية الأول وهو لا يظل في العلم والكتاب نعم وهؤلاء حكمهم أنهم كفار. نعم والثانية انت عمل حسابك على واحدة بس فاللي بجواره اللي وراه حازم المتأخرون وهؤلاء يضلوا في المرتبتين الأخيرتين وهما المشيئة والخلق والقدريه هؤلاء الذين كفرن انقسموا إلى ثلاث فرق وهم نعم القديريه الإبليسية والمشركيه والجبري طيب والمجسيه عفوا المجسيه والمشركيه والإبليسية نعم نعم اقرأ <تصفيق> قال الإيمان أحمد رحمه الله تعالى والإيمان بالرؤية يوم القيامة والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روية عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحات وسبق الكلام عن الرؤية يوم القيامة في الجنة وأن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى ومن على ذلك في القرآن على إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الجنة نسأل الله من فضله يجمعين ها سامي واحد. أمم. بل قال الرسول ذلك. نعم كان في حديث برهان مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسنة الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. نعم من أدله سامي قوله عز وجل في سرعة القيامة وجوه يومئذ الناظرة إلى ربها ناظرة وجه الدلالة في الآية النظر عدي بإله ويفيد عيني الوجه نعم ومن أوجه الدلالة في الآية أيضا نعم وأيضا عبد الله كمل نعم إلى ربها وأيضا نعم هو ذكر الوجه نعم أيضا لا توجد قيناة تصرفه عن عن ظاهره المراد به نعم ومن أذلة أيضا في الكتاب نعم من الذي استدل بهذه الآية كلا إنهم عن ربهم يومئذ المحجوبون الإمام الشافعي شيخ الإمام محمد وجه الدلالة منها أحسن، أحسن، هذه إجابة جميلة، إجابة واحد مذاكر ذاكر، مشكلة يعني، أحسن تبارك الله فيه، ما شاء الله تبارك الله، فكلّا إنهم على يومات إلا محجوبون، يعني يعني لو وده إخوة اللسان يغار ولكن عنده حسد الغبتة، في إخوة جاؤوا بلادهم وسهروا وتعبوا وجاؤوا ذاكر يعني لا بد يعني اللي مقيم في مصر وأهل موجودين ويأكل كويس ويشرب كويس وينام كويس هذا باب أوله يجتهد في العلم يجتهد نعم فقوله عز وجل كلا إنهم على يومئذ إلا محجوبون قال يوم الش زل بهاليوم الشافير رحمه الله على إثبات الرؤي لأن هذا ذكر في معرض السخط والغضب وفي معرض في معرض الرضا يكون الرؤيا نعم ومن أدلة أيضا في السنة نعم البسط القرآن طيب عندك قوله تعالى لا تدركه الأبصار وجد دلالة هذا النطق والإذراء والإذراء يعني الإحاطة الإحاطة بكل شيء نعم نعم هذا من قلب الدليل على قائله فالمبتلع ستدل بالآية كالمعتزل وغيرهم كالزمخشري وغيره قالوا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار قالوا هذا ينفي الرؤية فقال بعليهم أهل السنة الدليل فقالوا بل هذا من أدلة الرؤية وليس دليلا على نفي الرؤية لأن الله أثبت الرؤية فقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وفي الإدراك قال لا تدركه لا تدركه الأبصار نماذج على أن الرؤية غير على أن الرؤية غير الإدراك قال الإدراك هو الإحاطة بالشيء أما الرؤية فلا يلزم أن يكون معها إدراك وأما الأشاعرة فماذا قالوا في الرؤية؟ قالوا يرون ربهم ولكن في غير في غير جهة وهذا أيضا باطل لأن كل مرئي لا بد أن يكون إلى, إلى جهة ما وأراد بذلك من الأشاعر قد ذكر ذلك أبو زكريا النور يغفر الله له في شرح صديق مسلم يرى ولكن في غير جهة في باب الرؤية وذكر أدلة عظيمة جدا والأشاعر ردوا على المعتزلة في أواخر القرن الثالث وفي القرن الرابع إلا أنهم ردوا ردا باطلا فليس كل من رد على المبتدع فهو سني لابد أن يرد ردا سنيا قد يكون هناك خلافات نفسية خلافات مالية خلافات أسرية خلافات مصاهرة نريد ردا سنيا بالدليل الكتاب والسنة وإلا فمثل هؤلاء ربما بعد فترة ينقلب على على أهل السنة ويوالوا أهل الأهواء والبدع أليس هذا واقع؟ هو واقع موجود لذلك لا تفرح كثيرا بمن يرد لكن افرح بمن يرد على طريقة السنة وعلى منهج وسبيل أهل السنة والجماعة فليس كل من نجا من الحزبية فهو سلفي قد يكون خرج منها لأنه لم يعطوه مكانا أو منزلة وإذا تصالح معهم على منزلة ما سيكون أخوه سيكون أخاه وهذا باطل وضلاله يا ذو نعم ومن أدلة الرؤية أيضا نعم يوسف أحسنت حديث جليل بن عبد الله البجن في الصحيح إنكم أو يا أيها الناس إنكم استرامنا ربكم كما ترون القمر ليلة البدري لا تضامون في غيته وهو حديث متواتر ذكر ابن القيم رحمه الله كما في حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح حاد الأرواح يعني مناد الأرواح إلى بلاد الأفراح, إلى بلاد الأفراح يعني الجنة نسأل الله خطر يعني مناد الأرواح إلى الجنة ذكر أن هذا الحديث رواه أكثر من ثلاثين صحابيا من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في حال الأرواح فهو حديث متواتر ومع ذلك أنكره المبتدع ومن أنكر الرؤية من أهل البدع من الخوارج وافقهم على ذلك المعتزل وهذا من شؤم بدعته أنكر أعظم نعيم في الجنة مطلقا يعني أعظم نعيم في الجنة ما هو أهو لحثير مما يشتهون أهو حور عين أهو فكات مما يتخيلون؟ لا ليس كل ذلك وإنما أعظم نعيم مطلقا ينجزه الله جل وعلا العبادة ما جاء في قول عليه السلام يقول الله جل وعلا يا عبادي إن لكم موعد أن أنجزكم يقولون يا ربنا نوت بيض وجوهنا وتدخلنا الجنة فيكشف الله جل وعلا الحجاب. فلا يرون شيئا أعظم من النظر إلى وجه الله الكريم نسأل الله من فضله أجمعين ومع ذلك أنكره الخوارج والمعتزل وهذا من شؤون الله يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة الله يقول إلى ربها ناظرة وهم يقول لا. لن يروا ربهم، ولن ينظروا إلى ربه أرأيت هذا الضلال؟ مع أن أصل ضلال المعتزل ما هو تقديم العقل على على النقل والعقل السليم والفطرة السليمة تدل على رؤية الله عز وجل ولا تنفي رؤية الله سبحانه وتعالى ومع ذلك أنكرها المهترعة من المعتزل وإخوانهم الخوارج من المعتزل وإخوانهم الخوارج ولذلك قد ترى بعض أهل البدع مختلفين ومن سنوات مختلفين لما تيجي حتة من فكر الخوارج او المهتزة تلاجوهم ايه اصدقاء واحباب <تصفيق> حتة تكفيرية كي تلاجوهم اصدقاء وايجتموا عليه لكن هذا الاجتماع هل سيستمر سرعان ما يتفكك لانه اجتماع هش على غير الكتاب والسنة مع اول مشكلة على طول يحصل بينهم التنازل والفرق والاقتلال والعياذ بالله هذا باطل وضلال قال رحمه الله تعالى قرأت المقطع كله نعم وسبق الكلام عن الرؤية أن الرؤية تابتة بالكتاب والسنة و... والإجمع لذلك الذي يقول أن المؤمنين لا يرون ربهم في الجنة هذا حكم أنه على السنة مع البدعة مبتلا ظالم الحلف لماذا لأنه رد الكتاب ورد المتواثرة من السنة يبقى هذه المسائل بذكرها الإمام أحمد لا يصح التنزع فيها مسائل إجماعية لا خلاف فيها نعم قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه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 ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا هذه الرؤية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم خاصة لربه عز وجل مما تنازع فيها العلماء ولذلك هل هذه المسألة مسألة أصولية أم مسألة اجتهادية اجتهادية أما رؤية المؤمنين ربهم في الجنة مسألة أصولية أم اجتهادية وخلافية أصولية إجماعية ولذا لا يصح لمنازع أن يتنازع ويقول الصحابة اختلفوا في العقيدة بدليل ماذا أنهم تنازعوا فيه هل رأى الرسول ربه أم لا ليلة المعارات لأن هذه مسألة ليست أصولية وإنما هي مسألة متفرعة عن أصل وهو مسألة الرؤية فهي ليست مسألة أصولية ولذلك جاء النزاع فيها عن السلم بين ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى والصواب مع من مع عائشة رضي الله عنها. لماذا الصواب مع عائشة لأن معها النص وهو قوله عليه السلام كما عند مسلم الحديث أبي ذر قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك قال نور أنا أراه أنا يعني كيف استبعاد الصوفية عمدوا إلى الهمزة فأسقطوها من أعلى إلى أسفل فصارت نور إني أراه بدلا من استبعاد الرؤية صارت تأكيدا للرؤية وهذا من التلاعب بالألفاظ يقول ابن رحمه الله ما مفاده في مقدمة التفسير سيادة معنا إن شاء الله إن كل مبتدع أو المبتدع عموما إما أن يعمدوا إلى لفظ النص فيغيروه وإذا لم يكن لهم بهذا اللفظ عيلة عمدوا إلى معناه فتأولوا أي مبتدع لا يخرج عن هذه النوعين إما أن يتلاعب في الألفاظ الشرعية وإما أن يتلاعب في معاني الالفاظ الشعر لابد ولذلك كما قال الالباني رحمه الله العلامة محمد ناصر الدين قال لا تجد مبتدعا الا كذاب انظر الى مصنفاته كتاب واحد اربعة عشر نقلا مبتورا مكذوبا على العلماء هكذا وإلا كيف يروج بدعته الا بالكذب أما أهل السنة فهم معادل الصدق ينقلون كل شيء سواء وافق قولهم أم خالفة إذا كانت المسألة اجتهادية بين العلماء إذا أيضا من علامات أهل البدع أنهم قوم يكذبون في النقل ليس عندهم أمانة تكلم واحد عايز تعرفه بديع ولا سني ينقل لك خبر تقول تبينتظر تنقل عن فلان آه انتظر ايا فلان فلان يقول كذا هيا قل لك لا لا لا لا لا تتصدر تعرف ان هذا مبتدع، وهذا يريد الفتنة ولا يريد الخير لانه لو اراد الخير اول من يواجه به يواجه من صاحبه ان بهذا ينتهي شره وينصحه بينه وبينه ويبين له الباطل الذي هو عليه اما ان يكلم كل احد إلا صاحب القضية وصاحب الشيء هذا ليس من حق هذا ليس نصيحة هذه ليست نصيحة هذه فضيحة وهذه فذنة ونميمة والعياذ بالله لك أنا رأيت عليك خطأ تنبيه وكذا وأنت رأيت عليه خطأ تنبيه لنا هذا هو المطلوب وهذا هو الواجب وهذا الذي قال عنه الرسول كما في حديث أبي رقيع عند مسلم تاب بن أوس الدّجّر رضي الله عنه الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة وفيه قلنا لمن عن رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته وفي حديث ابن عبد الله البجر رضي الله عنه بيعنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال والنصح لكل مسلم صحابك كانوا يتبيعون على النصيحة ينصح أحدهم أخاه أن هذا من الحب في الله سبحانه وتعالى ولذلك أيها الإخوة بيننا الذي يرى خطأا على أخيه لا يذهب لشخص أخير يقول شفته فلان عمل كذا رأيته فعلك هذا غلط هذا مما يقطع أواصل الأخوة والاجتماع ولكن رأيت عليه خطأ تعال لي مباشرة عندك خطأ كذا كذا لكن تقول لهذا وهذا وذاك وذاك وإبراهيم ويوسف يوسف كل أحد إلا صاحب الخطأ هذه نبيمة ليست نصيحة لا كل صاحب الخطأ مهما كان شأنه عنده ومهما على كعبه وفضله بالإن صحبه سبحان الله بعض الناس ترى في كلامهم الصدق في النص كأنه يتصبب صدقا في نصيحه وبعض الناس تحس أنه متلاعب في نصيحه عنده لعب فمسألة رؤية النبي اسلام ربه وهذه متنازع فيها بين السلام وصابوا فيها مع عائشة لأنها وافقت الحديث لما سؤال النبي اسلام هل رأيت ربك قال نور أن أرى وفي رواية رأيت نورا رأيت نورا ولذلك في قوله عز وجل ولقد رأى نزلة الكبرى عند صدرة متهمة عندها جنة المأوى المقصود رأى من ولم يرى ربه عز وجل لان الله تبارك وتعالى قال وما كان لبشر ان يكلمه الله من لا وحد او من وراء اجاب او يرسل رسولا فيوحي اذا ما للاه ماذا لان الاسابق الدنيا لا تطير مولية الله عز وجل لذلك انطلب الاسعى لذلك انهار الله جل وعلا له لم ولكنه من الجبل فإن استقرروا من شهر فلما تجلى ربه للجبل وقيل إنه تجلى في النار على فلما تجلى ربه للجبل جعله دكى وخطى ذلك الاظهر هل عدم رؤية الله عز الدنيا استحالة الرؤية ام لعدم الطاقة عليها وإن كان بعض المشيء استحالة الرؤية على اعتبار وليس على اعتبار العالمين لأن المستحيل هو هو العدم وإنما على اعتبار يعني عدم الطاقة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 لما تجد لبوسى المقدار من الجبل المقدار الخلصة جعل مبكة جميلة يومك أعطى يومك ذكى معه مباشرة وهاولاك من الجبل المصر ولم يذكي المينام وما فيه ماذا هذه العجل كلمة والله جيت عشان اطلع لي ودي اجازه من خالد التقرير ولكن ما بقى في شبكه شغل لا شغل تقريبا شيء بس